كفر الذين ينقضون عهده فان في ذلك فخزا لمن يفعل وما من إله إلا جل ذكره وكئن لم ينتظروا ما قدوم ما الذين كفروا من